قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منهما مئة جلدة لأن الألف واللام في قوله الزاني والزانية إن قلنا إنهما موصول وصلتهم الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني فالموصولات من صيغ العموم وإن قلنا إنهما للتعريف لتناسي الوصفية وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني كإطلاق أسماء الأجناس فإن ذلك يفيد الاستغراق فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الآية على جميع الاحتمالات وظاهر هذا العموم شموله للعبد والحر والأمة والحرة والبكر والمحصن من الرجال والنساء وظاهره أيضا أنه لا تغرب الزانية ولا الزاني عاما مع الجلب ولكن بعض الآيات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين إحداهما تخصيص حكم جلدها مئة بكونها حرة أما إن كانت أمة فإنها تجلد نصف المئة وهي خمسون وذلك في قوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد بالمحصنات هنا الحرائر والعذاب الجلد وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مئة جلدة والأمة عليها نصفه بنص آية النساء هذه وهو خمسون فآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مخصصة لعموم قوله الزانية والزاني الآية بالنسبة إلى الزانية الأنثى وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم تقتضي أن عموم الزانية هنا مخصص بكونها بكرا أما إن كانت محصنة بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنا وجاء معها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم والآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول لا يجمع للزان المحصن بين الجلد والرجم وإنما يرجم فقط بدون جلد أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص وإنما في آية الرجم زيادته على الجلد فكلتا الآيتين أثبتت حكما لم تثبته الأخرى أما الزاني الذكر فقد دلت الآية التي ذكرنا أنها منسوخه التلاوة باقية الحكم على تخصيص عمومه وأن الذي يجلد المئة من الذكور إنما هو الزان البكر وأما المحصن فإنه يرجم وهذا التخصيص في الذكر أيضا إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم كما أوضحناه قريبا في الأنثى وأما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص بل كل واحدة من الآيتين أثبتت حكما لم تثبته الأخرى وعموم الزاني في آية النور هذه مخصص عند الجمهور أيضا مرة أخرى بكون جلد المئة خاصا بالزاني الحر أما الزاني الذكر العبد فإنه يجلد نصف المائة وهو الخمسون. ووجه هذا التخصيص الحاق العبد بالأمة في تشطير حد الزنا بالرق، لأن مناطة تشطير الرق بلا شك. لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى الحدود وصفان طرديان لا يترتب عليهما حكم فدل قوله تعالى في آية النساء في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أن الرقة مناط تشطير حد الزنا إذ لا فرق بين الذكر والأنثى في الحدود فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة هو ما أفادته آية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وإن سماه الأصوليون تخصيصا بالقياس فهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم من آية أخرى قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قد قدمنا مرارا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أي يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينه دالة على عدم صحة ذلك القول ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة وإضاح ذلك أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية فقال جماعة المراد بالنكاح في هذه الآية الوط الذي هو نفس الزنا وقالت جماعة أخرى من أهل العلم إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح قالوا فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج للوط في نفس الآية قرينه تدل على عدم صحته وتلك القرينه هي ذكر المشرك والمشركة في الآية لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوط الذي هو الزنا لا عقد النكاح لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط لأن سورة النور مدنية ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آمل أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته